بوك تو سم ديسة ديوять تسعة وسبعون تسعة وسبعون الصفات اثنين الصفات اثنين نامني سينيا أنا ألبس ثوباً أزرق. أنا لابس ثوباً أزرق. أنا ألبس ثوباً أحمر. أنا لابس ثوباً أحمر. أنا ألبس ثوباً أخضر. أنا لابس ثوباً أخضر. Я покупаю чёрную سأشتري شنطة يد سوداء. سأشتري شنطة يد سوداء. Я سأشتري شنطة بنية. سأشتري شنطة يد بنية. Я покупаю белую сумку. شنطه يد بيضاء سأشتري شنطه يد بيضاء мне potrzebny nowy automobil أحتاج لسياره جديده أحتاج لسياره جديده سرعة منيببنا طول أواتوم أحتاج سييارة مريحة أحتاج سييارة مري تمنا فيرس ج استجن شنا هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن هناك فوق تتسكن امراء كبيرة السن. Там на верхе жыве тоўстая жанчына. Хнак, фок, таскну імраа саміна Хнак фок, імраа самайна. Там у нізе жыве цікавая жанчына. Хнак тахт, таскну імраа фудулія. Хнак тахт, таскну імраа фудулія. Нашы госці былі прыемныя людзі. ضيوفنا كانوا أناسًا لطفاء. Нашы госці былі ветлівыя людзі. ضيوفنا كانوا ناس مهذبين. Нашы госці былі цікавыя людзі. ضيوفنا كانوا اناسا مهمين ضيوفنا كانوا ناس مهمين у мене لدي أطفال محبوبون لكن الجيران لديهم اطفال وقحون لكن الجيران لديهم أطفال وقحون ووس добрые هل أطفالكم مؤدبون هل اطفالكم مؤدبون